يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَلَمَهْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلِعْعِهٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدُونَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فَصِيلَتُهُنَّ الَّتِي تُؤْوِينُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أدْبَرَ وَتَوَلَّى كلا انها نظام نزاعه للشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مس الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا الذين هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ அல்லவீனிம் தூ அமூலிம் அப்பும் يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ كَانَ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْصَرِفِينَ عن اليمين يعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جننه نعيم كلا ان خلقناه مما يعلمون فلا مِن رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا الأجداف سرا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصار هم ترهقهم ذلم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون